كتاب الجهاد فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر في بصر وصحة يطيقه فإن أثر رق النسى وذل جنون والصغر وغيرهم رأى الإمام الأدودة من قتل نورق ومن أو كدى بمال أو أسرى وما له عصمى من قبل خيرة الإمام أسلما وقبل أسر سفل ولد النسب وما له وحكم بإسلام صبي أسلم من بعض أصوله أحد أو إن تباه مسلم حين انفرد عنهم كذا اللقيق مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن باب الغنينة يختص منها قاسل بالسلب وخمس الباقي فخمس للنبي يصرف في مصالح ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب لذكر أضعف ولليتاما بلا أبن إن لم يرى احتلاما والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الذكاة قدما وأربع الأخناس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال لراجل سهم كما الثلاثة لفارس إن مات للوراثة والعبد والأنثى وقفل يغني وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدى قدره الإمام حيث اجتهدى والسيء ما يؤخذ من الثاري في أمنهم كالعشر في تجاري فخمسه كالخمس من غنينه والباقي للجنب حو تقسيمه باب الجزية وإنما تأخذ من حر ذكر مكلف له كتاب اشتهر أو المجوس دون من تهود آباؤه من بعد بعثة الهدى أقلها في الحول دينار ذهب وضعفه من متوسط الرتب ومن غني أربع إذا قبل واشرط ضيافة لمن بهم نزل ثلاثة ويلبث الغيار أو فوق ثوب جعلوا الزنار ويتركوا ركوب خيل حربنا ولا يساو المسلمين في الدين ينتقد العهد بجزيه منا وحكم شرع بتمر من دفع لا حرب بالطعن في الإسلام أو فعل يضر المسلمين النقد لو شرط ترك والامام خيرا فيه كما في كان قد اسرا